غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صاد في عمد ممدد الله أكبر